سدامنه استيجوز 322ا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفله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 فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُ وَرُجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ضَالِيمِينَ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 بل نَقُذِّفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَاهُ وَزَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُونَ وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته وَلَا يستحسرون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 وَمَن يَقُل مِن إِنِّي إِلَه وَمَن يَقُل مِن كُم إِنِّي إِلَهُم مِّدُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 Ojla jina turu jehun, ojda kafaru jina techiduneka illa huzuan e e li hete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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ربها ولاهم يضارون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قُل مَن يكَلَّؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ عِنْدِنَا بل مت عناء أولئك وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اناذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئمَّسَتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسُ شَيْءٍ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 Řekli: Vždyť jsme na něj přišli. Řekli: Vždyť jsme na něj přišli. Řekli: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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَسْنَامَكُمْ بَعْدًا تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 ثمَّ نُكِسُ عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاأُلَاءِ يَطْقُونَ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضْرُرُكُمْ Quffin وَلِمَا wa lma ta'budun min důniláhě, a fela ta'kirům Qalůu, hr'kůh, an Kulna, ya náru, kooni barda, wasalama, ala Ibrahým. Wārāduu bihī ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَاهُ صالِحِينَ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 Innehu min alçalihin ونوحan, idh nádá min qablu, faistajabna lahu, fanadjajna hův ahelahu MINAL al-karbil al-azim وanasorna hův min al-qawm, الذí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 وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ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 ومن الشياطين من يغوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ الْضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَ فَكَشْفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ Rádiká أَهْلَهُ kli её, která když díše, ukáž sus porvédník a dživil na č وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك Allāh, ilaha illā anta, sūbḥanaka, inni kuntu in al-ẓālimin. Fastaǧbna lehuh, wa nǧjīna hum in al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 INNAHUM KANUU YUSAADI'UUNA FIL-KHAYRAATI WA YAD'UUNAA RADABA WA LANA QASHII'I HAUZIBILLAH Bismillahi jarouchman, jarouchý. Walleti, ach, svanet, faru, jaha, fana, fachuna, fija, jarouchý, na, wajalna, تَاوَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ سَعْيُهُ وَإِنَّهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Hatta foti, hati, jojo, wa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 Ya wa'ilna, qad kunna fi qaflet min haza, balkunna zanimin. Inna kum wa ma min dhuhi Allahi hasab antum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 Inna al-ladzīn sabqat lâhum min al-husnâ unāik ānha la yasmāʿun ḥāsiṣa, whum fi majtahat al لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوا السماء كالطيش للكتب Yama ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا نبلا غل قوم عبدين وما أرسلناك إلا رحمة لمعالم قل إنما يؤى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون INNAHU YA'LAMUL JAHRA MINAL QAWLI WA YA'LAMU MA TAKTUMUN INNAHU YA'LAMUL JAHRA MINAL QAWLI WA YA'LAMU MA TAKTUMUN WA IN ADRI LA'ANHU FITNATUN LAKUM WA MATAA'UN ILAAHIN QALA RABBI HAKUM وَرَبّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 ناسi mají jadl vědění bez znalosti a následuje každý šeptácní závazek. Napsal يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة, وغير مخلقة وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في Manesha, ما نشاء الى اجل مسمى ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ, الأرض مُيْتًا وَنُشِطَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهيج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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خُسْرًا الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْقِسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أقرب من نفعه. لبئس Allah yudkhil الذín ámenu wa'amil الصالiháti jenna tajri min Allah ma الَّذِي يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ مَا يَكِيدُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 Alam tara anna fil-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan Vemen yuhinillahu fama lahu min mukrim yash'a Sejude Allahu akbar الله أكبر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق روسهم الحميم يصهر به في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما يقوم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 مَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحِدّ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود والذين في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى لضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكنوا منها وأطعموا الباب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 وجتني برج سمين الأوثان وجتني بوقن الزور حنفا لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ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 ولكل أمّة جعلنا ما سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق، فإلهكم إله واحد، فله أسلم وبشر المخبّتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 الذين إن مكناهم في الأرض يقوى الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمحروف وناوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِن يُكذِّبُوكَ فَقَد كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَدُودٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطَ وَأَصْحَابُ مَدِينٍ وَكَذَّبَ مُوسَى فَمَلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍ وَعَطْلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْطِلُونَ بِهَا فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة من ما تعدون؟ وكأي ميا قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 بَيَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ دُخُلًا يَرْضَوْنَهْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ Záleka, kdo عَاقَبَ záleka, kdo měl záleka, kdo měl záleka, kdo měl záleka, kdo měl záleka, kdo měl záleka, في النار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض نخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 لكل أمة جعلنا منسكا ماسكًا هم ناسكو لكل أمة جعلنا ماسكًا هم ناسكو فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 Vyabudun min důni Allahi ma nem yunazil bih sultana wama leysa lahum bih وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَثِيرُونَ بِالَّذِينَ يَجْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بشر مِنْ النار ná الله الذين كفروا وبئس المصير يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ دون الله لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره <متحدث> إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ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 هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه